أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آدوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله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 فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها بِالنَّفْسِ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن, والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص